حسام بيمنتي انا في توصيتي يوم عدايره اوي هتي ديه خليها انا العباس انا العباس اذا بالسيف امر بيه غرب وسيفي ارويه انا العباس انا العباس وهز هز كربله واحق عقله الولا وهز هز كربله واحق الولا خبرك ولا وحق سكنا وخضره يرد خبرك ولا وحق سكنا وخضره عد حسابي بنيتي انا بنصيتي عد حسابي بنيتي الحوم أسبيها وكل اسبلها عليها أنا العباس أنا العباس وضيع كل معانيها إذا بعيون صدلي أنا العباس أنا العباس ولاها بالأجل إذا حلوا نزل ولاها بالأجل اذا حلوا نزل وفل من دم وميه نهر بالغادريه وفل من دم وميه نهر بالغادريه حسام بيمنتي انا بده صيتي حسام بيمنتي انا بده صيتي حسام بيمنتي انا الميداني ده احضر رجف الخيل والعسكر انا العباس انا العباس وتفنوني من حد انا له الساعه نطر انا العباس انا العباس شجعوا هاشمي وجر صارمي شجاع هاشمي وجر صارمي في كتائبكم لفله وطش جمع الشباب له كتائبكم لفله وطش جمع الشباب هسام ابن يمنتي وانا ابن صيتي هزني منظر هجيوش بعيني انظر انا العباء انا العباء افوت بزودي وعبور عيطك سيف انا العباء انا العباء اثر اترك اثر اذا طب للنهار اثر اترك اثر اذا طب للنهار قسم باسم العقيلة نهر بالجودة شيلة قسم باسم العقيلة نهر بالجودة شيلة حسام بيمنيتي أنا بدو صيتي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 كرهك كلفتني يا خيت ومنتي نخذني انا العباس انا العباس ابد ما همي دا سيوف وخلقتني انا العباس انا العباس لا شك جب بالسما لا جلد فاطمه لا شك جب بالسما حتى جلدك وخلك يم يجري النهر وبمري يسري ايوا خلك بي يجري النهر وبمر يسري حسام ابن بنتي النهر بن والتوزيع كرار الموالي كرار الموالي الرادود الحسيني رائد الحرقاني والرادود الحسيني منير القريشي الكلمات للشاعر الحسيني رائد الحرقاني